كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تَمَمُّ الخبيث منهُ بآخذيه إلا أن تغمضوا في والله واسع عليم فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا et tombe dans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 وَمَن تَعْفُ قَوْمًا خَيْرٌ فَلَأَنفُسِكُمْ وَمَن تَعْفُ إِلَّا بِتَغَاظٍ وَجَهِلَ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 وأنتم لا تظلمون للفقراء لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسلون سيلحف وماتوا في قوم خير الله عليهم ولا هم يحزنون <تصفيق> الذين الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا قال يكبرنهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء وَأَمُرُهُ إِلَى اللَّهِ ومن عاد صدقات، والله لا يحب كل كافر أثيم. ثِيَاقَ الصَّلَاةِ وَأَنْتَ وَالزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون وأن ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنت Oh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 واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء فَتَذَكَّرْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَبَشَّهَدُوا إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا نيلوا اجله و عليكم عند الله واقوم للشهاده وعدنا أدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح تكتبوها وَشَهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عزيز على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء Oh وقالوا سمعنا وَأَطَعْنَا غفرا ربنا وإليك وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذ لائن ما لا طاقة لنا به وعف عننا لنا أنت مولانا قل الله العظيم